تَنَزَّلَ إِلَيْكَ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَقَوْمِي مُسْلِمُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا قُمْتُ قطاعته امر حتى تشهدون قالوا نحن اولى قوه وانو باس شديد والامر اليك فانظر ماذا تأمر قالت ان ال كَاِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنْ مُرْسِلَتْ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَهُ تَنَاظَرَتْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُقْسِمُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّنَنَ بِمَا قَالَ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ الآنتم بهديتكم تفرحون ارجع اليه فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها اذله ولا نخرجنهم منها اذله وهم صادرون قال يا ايها الملأ ايكم ياتل بعرشها قبل ان ياتوني مسلم قال افرتنا الجن ان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وان لي عليه لقوي امين قال الذي عنده العلم فقالتي انا اتيك به قد لن ان يبتد اليك طرفك فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي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 وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا, إنها كَانَتْ مِن قَوْمِ الْكَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّبْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ نُجُبَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قال انه صرح ممرض قوابير قال رب اني ظلمت نفسي قال رب انني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان واسلمت مع سليمان لله رب العالمين